بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية انتهينا من قصة نبي الله هود عليه السلام وكيف أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم بالريح انتشر الشرك مرة أخرى في منطقة في شمال غرب الجزيرة العربية منطقة تسمى الحجر منطقة جبلية في تلك البلاد انتشر الشرك بالله عز وجل فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا اسمه صالح عليه السلام هذا النبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله أول دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا لا تعبدوا إلا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان قوم ثمود الذين سكنوا هذه المنطقة كانوا ينحتون الجبال أعطاهم الله عز وجل قوة أنهم يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون في الجبال بيوتا لهم وقصورا لهم أي قوة أعطاهم الله عز وجل فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي أن صالح عليه السلام ذكرهم قال يا قوم الله عز وجل أعطاكم هذه الجبال سكنا لكم أي قوة تملكونها تنحتون الصخر وتنحتون الجبال وتقطعونها وتصنعون فيها بيوتا لكم وقصورا تأمنكم من كل شيء أي نعمة أعظم من هذه النعمة وتنحطون من الجبال بيوتا وتنحطون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون كانوا يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون فيها البيوت والقصور والغرف يحتمون بها وثمود, وثمود الذين جابوا الصخر يعني كسروا الصخرة وقطعوه وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دعاهم إلى الله جل وعلا ذكرهم نصحهم فردوا عليه باستهزاء قالوا يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت فينا رجلا كريما رجلا مرجوا رجلا عزيزا رجلا شريفا قبل هذه الدعوة أما اليوم فقد تغيرت يا صالح لست الإنسان الذي كنا نعرفه إنما أنت من المسحرين أصابك سحر بك جنون قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك دعوتك هذه نحن متشككون منها ليست صادقة وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه مريب ثم جاء قوم صالح ثمود جاءوا لمن جاءوا للضعفاء جاءوا للفقراء جاءوا للمساكين الذين اتبعوا صالح عليه السلام قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه عندكم يقين عندكم دليل فردوا بكل ثقة قالوا إن بما أرسل به مؤمنون فرد المستكبرون في الأرض وقالوا لهم إن بالذي آمن به كافرون إنه العناد إنه الاستكبار إنه العتو هذه الجبال أعطاكم الله عز وجل إياها جبال فارحة بيوت وقصور أعطاكم الله عز وجل إياها ومع هذا لا تؤمنون ومع هذا لا تستجيبون أي قسوة في قلوبكم هي أشد من هذه الجبال قسوة وأشد من هذا الصخر قسوة إنهم قوم صالح الذين عتوا عن أمر ربهم قصص نور قصص قصص نور قصص حكناه صباح جاء قوم صالح إلى صالح عليه السلام يريدون أن يعجزوه أن يتحدوه تكبرا منهم وعنادا قالوا يا صالح إذا أردنا أن نؤمن لك ونعبد الله وحده كما تقول أخرج لنا من هذه الصخرة وكانت هناك صخرة عظيمة قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وأي ناقة؟ نريدها ناقة عشراء في بطنها جنين في الشهر العاشر حددوا يوما معينا وشهر محددا للجنين الذي في بطن هذه الناقة قال إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قالوا نعم نؤمن نريد هذه الآية نريد هذه المعجزة فأخذ صالح عليه السلام حبا للخير لقومه يدعو الله جل وعلا يتضرع إليه يستغيث بالله جل وعلا يصلي ويدعو الله جل وعلا أن يخرج لهم هذه الآية وفجأة يحتز الصخر وفجأة ينشق الصخر وأمام مرء الناس والناس يشهدون إذا بهذه الصخرة تخرج منها راقة عظيمة إنها آية من آيات الله تخيلوا كيف تخرج ناقة من صخرة أمام قوم ثمود والناس يشهدون أول ما خرجت الناقة وفي بطرها جنين قال يا قوم هذه ناقة الله إنها ناقة كغيرها من النوق لكنها نسبت إلى ربها تشريفا قال يا قوم هذه ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها لا تقتربوا منها فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب إذا مسستم هذه الناقة بسوء ولو قليل فإن العذاب سيكون قريبا الناقة آية من آيات الله ولدت رأوا هذه الناقة ورأوا ولدها معجزة باهرة آية بينة هل آمن قوم صالح لم يؤمنوا كان عنادا كان تحديا كان تعجيزا لصالح وفعلا أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة ومرت الأيام اختبرهم الله عز وجل باختبار آخر هذه الناقة سوف يكون لها شرب يوم تشرب من البئر يوما لا تقتربون من الماء فيه ثم إذا أردتم الشربة لكم اليوم الثاني يلا تشرب طيب ماذا نفعل في اليوم الذي تشرب فيه الناقة ماذا نشرب تشربون من لبنها وسوف يكفي الجميع إنها آية من آيات الله هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تشرب يوما لا تشربون وتشربون يوما هي لا تشرب ولا تمسوها بسوء فالناقة ناقة الله والأرض أرض الله والأمر أمر الله هذه ناقة الله أرسلها الله عز وجل اختبارا لهم تحدوا نبي الله صالح فاختبرهم الرب عز وجل إن مرسل الناقة فتنة لهم اختبارا فارتقبهم انتظرهم يا صالح واصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شخص منكم لا يقترب من الماء في اليوم الذي تشرب في هذه الناقة إنها آية بينة إنها معجزة ظاهرة إنها علامة على أن صالح عليه السلام مرسل من ربه لكن القوم عميت قلوبهم عميت صدورهم عميت أفئدتهم لم تنفعهم هذه المعجزة وهذه الآية مرت الأيام فإذا بهم يصابون بالضيق والهم كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي أننا إذا شربنا من الماء في هذا اليوم نهلك أو إذا مسسنا هذه الناقة بسوء نهلك إذا بهم يزداد حقدهم ويزداد غيظهم على صالح عليه السلام فجاءت امرأتان إحداهما تملك مالا والأخرى تملك بنات. قالت من قتل هذه الناقة من نحر هذه الناقة نعطيه من المال ومن النساء ما شاء. فإذا برجل اسمه مصراع وآخر اسمه قدار بن سالف جاء إلى هذه المرأة وعرض عليهما قتل ناقة صالح ناقة الله وفعلا تجمع مع قدار ومصراع سبعة من الرجال. تجمعوا ليقتلوا ماذا ليقتلوا ناقة الله التي طلبوها التي حذرهم منها صالح أن يمسوها بسوء وهم مع هذا يريدون قتلها يريدون نحرها يريدون عقرها وتجمع التسعة ليمكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون مكروا كيف يقتلون هذه الناقة وجنينها وصالح عليه السلام حذرهم لكنهم لم يستجيبوا لتحذيره تجمع التسعة يريدون قتل ناقة الله عز وجل قتل هذه الناقة التي قال لهم عنها صالح لا تمسها بسوء تجمعوا على الناقة والناقة تهرب منهم حتى أحاطوا بها بين الجبال. فإذا بقدار ابن سالف على رأس التسعة يرميها بسهم من بعيد فأصابها في نحرها فرغت رغاء عظيما بصوت عظيم سمعها كل من حولها أما ولدها فهرب هرب إلى رأس الجبل ونحروه دبحوه ثم رجعوا إلى هذه الناقة ناقة الله فنحروها وقطعوها ودمها يسيل على الأرض قتلتم ماذا؟ قتلوا ناقة الله وهم يضحكون وهم يتسامرون قتلوا ناقة الله وهم يضحك بعضهم مع بعض يتحدون الله عز وجل هذه ناقة الله قتلتموها فنادوا صاحبهم فتعاطف فعقر ثم ذهبوا إلى صالح عليه السلام يتبجحون يتحدونه يتكبرون وقالوا يا صالح وهم يضحكون لقد قتلناها قال قتلتم ماذا قالوا قتلنا ناقة الله ماذا فعلتم؟ قتل الناقح التي أمرتنا أن نمسها بسوء ذبحناها نحرناها قتلناها وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا أين عذاب الله الذي زعمت فعقروا الناقة وعتوا عن أمن ربهم وقالوا يا صالح تخيلوا الوقاح التي وصلوا إليها تخيلوا الكفر والكبر والعناد بعد أن ذبحوا ناقة الله بدل أن يستغفروا ويخافوا من عذاب الله عز وجل جاءوا لصالح وقالوا له فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بعذاب الله فأخذ صالح عليه السلام يبكي علم أن عذاب الله سينزل ثم جاء إليهم فقال لهم يا قوم لكم أن تتمتعوا في هذه الدنيا ثلاثة أيام ثم بعد الثلاث سينزل عليكم عذاب من الله عز وجل قال يا قوم تمتعوا, تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام اليوم الأول ستصفر وجوهكم اليوم الثاني ستحمر وجوهكم في اليوم الثالث ستسود الوجوه ثم ينزل عذاب الله عز وجل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد, ذلك وعد غير مكذوب وفعلا في اليوم الأول بعد قتل الناقة وذبحها اصفرت الوجوه في اليوم الثاني نفس الشيء مرة الوجوه في اليوم الثالث سودت الوجوه فخافوا أن ينزل عليهم عذاب الله كما توعدهم نبي الله صالح فإذا بالتسعه نفسهم يتجمعون مرة أخرى وإذا بهم يتفقون لما لا نقتل صالحا قبل أن ينزل علينا العذاب لنقتله ولنتخلص منه قالوا تقاسموا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه لنبيتنه وأهله نأتيه بالليل نذبح صالح ونذبح أهله وفي الليل ومن يدري عنا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه إذا أصبح الصباح نقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وفعلا بعد أن عقر الناقة وذبحوها الآن يريدون قتل نبي الله صالح عليه السلام وتجمع التسعة في تلك الليلة يريدون ذبح نبي الله وهو في بيته قائم يصلي يدعو الله عز وجل يتضرع إليه لا ينزل العذاب يدعو الله جل وعلا وإذا بهم يتجمعون يريدون قتله ويريدون ذبحه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم نزلت عليهم حجارة من السماء التسعة فرضخت رؤوسهم جميعا أصبح الناس يرون التسعة كلهم ميتين من الذي قتلهم من الذي أوقى عليهم هذه العقوبة إنه الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم دمرهم الله عز وجل جميعا فلم يبقي من التسعة أحدا حيا بقي قصص نور قصص قصص نور قصص حكم وصف لما أهلك الله عز وجل التسعة علم قوم صالح أنهم هالكون علموا أن وعد صالح عليه السلام لهم بالتمتع ثلاثة أيام هذا وعد غير مكذوب علموا أن العذاب سيحل بهم فالوجوه تغيرت والألوان تبدلت في اليوم الأول الثاني الثالث في اليوم الرابع علموا أن سينزل بهم العذاب فجلسوا في بيوتهم وحفروا قبورهم داخل بيوتهم وانتظروا كيف سينزل عليهم العذاب أما صالح عليه السلام والذين آمنوا نجاهم الرب عز وجل فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صالح عليه السلام وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ تلك الْقَرْيَةِ وَجَلَسَ الَّذِينَ نَحَتُوا الجبال فِي بُيُوتِهِمْ مُخْتَبِئِينَ وَأَصْبَحَ الصباح في اليوم الرابع فإذا بجبريل عليه السلام يصيح عليهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم كلهم ماتوا أخذتهم الصاعقة ان أرسلنا عليهم أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر لم يستطع أحد منهم أن يقوم من مكانه في الجبال، في البيوت أهلكهم الرب عز وجل، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمر على جبالهم، تمر على بلادهم إلى اليوم موجودة في مدائن صالح في الشمال الغربي، في الجزيرة العربية منذ تسمى الحجر إلى اليوم موجودة بيوتهم. قصورهم التي نحتوها في الجبال لا زالت تشهد عليهم في تلك البقعة الملعونة التي من مر فيها لابد أن يبكي خشية من الله جل وعلا ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بعدا ولعنة لتلك الأمة التي عصت ربها عز وجل ثم رجع إليهم صالح عليه السلام بعد أن رآهم هلك في بيوتهم في قصورهم جبالهم لم تمنعهم عذاب الله عز وجل مر عليهم وهو ينظر إليهم صرعا نظر إليهم وتأسف وقال يا قوم يكلهم وهم أموات لكنهم يسمعون قال يا قوم لقد أبلغتكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين فتاة جارية نجت من ذلك العذاب هربت قبل أن يصبح الصباح علمت أن سيحل بها العذاب هربت إلى قرية أخرى قصت عليهم القصص ما الذي حدث ما الذي جرى وكانت متعبة مجهدة فلما شربت من مائهم أهلكها الرب عز وجل نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن يوم يومئذ إن ربك هو القوي العزيز منذ آلاف السنين إلى اليوم مدائنهم موجودة نحتهم في الجبال لا زال موجودا ليكون شاهدا عليهم ليمر الناس على تلك القرية يبكون خشة من اللعنة أن تنزل عليهم ماذا استفاد قوم صالح؟ نحتوا الجبال كسروا الصخر سكنوا في تلك الأماكن التي نحتوها لكنها لم تمنعهم من عذاب الله عز وجل وإذا بنبي الله يقول أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين ثم تولى وتركهم صالح عليه السلام لتطوى صفحة من صفحات الأنبياء نبي عربي توفاه الله عز وجل بعد هذا وانتشر الشرك مرة أخرى في الأرض ننتقل بكم مرة أخرى إلى بقعة أخرى في الأرض إنها بلاد الرافدين ينتشر فيها الشرك فيها الشرك عبادة الأصنام عبادة الكواكب من دون الله عز وجل في بلاد الرافدين ما تسمى بالعراق اليوم انتشر الشرك فبعث الله عز وجل إليهم نبيا نبيا من أعظم أنبيائه وأفضلهم اتخذه الرب عز وجل خليلا له من هو؟ إنه أبو الأنبياء ما قصته؟ قصة عظيمة حوادث جليلة إنه من؟ إنه إبراهيم الخليل عليه السلام هذا موضوع حديثنا وإياكم في الحلقة المقبلة حتى نلقاكم إن شاء الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته